وان دان كان سان كان دير بسم الله li o men صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر نا ضرعتم مع بس وابس ثم قلت كيف قد رضتم ثم شر عليها في الساك عشر سأرهقه صعوبا إنه فكرا ثم قتل لَكَ قدر ثم نظر ثم عباس وعباس ثم قتل I love them so, I've been so... One minute. Well, One. No. لا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين وليت قومًا الذين في وما <تصفيق> هم <تصفيق> ومن يإلا ذكران البشر صدق الله